بِقِشَبٍّ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّنَا قَالَ يَا مُوسَىٰ عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْنِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملائة تمرون بك ليقتلك فخرج إني لك من الناطحين فخرج منها خائفاً يترصد قال رددني من القوم الظالمين